ربك لا بالمرصاد، فأما الإنسان إذا مبتلاه ربّه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرم من، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا.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 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ bu sealingt وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ Courtneyتي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي 1993 bucks فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية والنفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي